ومن سيئات أعمالنا إنه من الله فلا مضل، وله ومن يضلل فلا هادئ وأشهد أن لا إله إلا الله وإله لشريكا وأشهد أن محمداً أعبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقرى حقاً ولا تنهتم إلا أنتم مسلمون الناس التقرردكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقُدْ فَاسَفَهُسًا عَزِيمًا ثُمَاءً مَا دَعْبًا فإن أصدق الكلام كلامه تعالى وإن أخير الهدي أهد محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمر محدثتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار ثماء مَا دعب الإمام أبي دهود السجستاني رحمه الله باب فرض الوضوء نعم أنا قلت ذكرت هذا باب فرض الوضوء وكلمة الوضوء هذه تختلف في المبنى وتختلف في المعنى فقد يقال الوضوء وقد يقال الوضوء وهذه النصوص جاءت بهذا وذاك فإذا قيل كلمة الوضوء فهو الفعل أي رفع الحدث كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فوصيلوا وجوهكم إلى آخر الآية فهذا هو الفعل فيسمى الوضوء أما إذا جاء في نص بالوضوء فإنما يكون المفعول به ألا وهو الماء تجد مثلا في صحيح مسلم عند أحمد من حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل فكنا نعد له وضوءه فكنا نعد له وضوءه فهنا جاءت كلمة وضوء فلا قائل بأن كنا نعد له وضوءه بأنه الوضوء الفعل لكن كنا لا نعد له وضوءه أي الماء الذي يقوم فيتوضأ به فهذا الفارق بين الوضوء وكذا الوضوء قال هنا باب فرض الوضوء هذه المسألة الأولى المسألة الثانية قوله فرض الوضوء، الفرض عند علماء الأصول يعنى به الواجب وهذا منذب الجمهور خلافا لأحناف وهذه مسألة بحثها طويل فالجمهور عندهم الفرض هو الواجب والواجب وهو الفرض هذه مسألة الأمر الثاني قوله فرض الوضوب هل يستلزم من عند القيام إلى كل صلاة فضية الوضوء أم أن الوضوء فرض وشرط عند وجود الحدث والقيام إلى الصلاة هنا مسألة مسألة المسألة الأولى عند وجود الحدث سواء كان هذا الحدث أصغر واضح أو أكبر فالأكبر له حكم كما سيأتي في الاغتسال فعند وجود الحدث الأصغر إنما عليه رفع الحدث هذا لا خلاف فيه بين المسلمين بل إن العلماء اختلفوا في من صلى اختلفوا في كفره في من صلى متعمدا على غير طهار أو إلى غير القبلة فالشاهد هنا إذا كان على حدث أصغر وأراد أن يقوم إلى الصلاة فهنا شرط لصحة الصلاة الوضوء لكن هل إذا كان على طهارة وليكن مثال من الظهر هل يجب عليه إذا أراد أن يقوم إلى صلاة العصر أن يحدث وضوء آخر على الطهارة الأولى هل يجب عليه ذلك الصحيح عدم الوجوه ولكن الغالب على فعله عليه الصلاة والسلام الوضوء عند كل صلاة يبقى احنا كده عندنا أمران الأمر الأول المسألة الأولى أنه لا يجب إذا كان على طهارته فلا يجب إذا قام إلى صلاة أن يتوضأ وضوءا آخر بل تصح الصلاة إذا دخل بهذه الطهارة الأولى وهذا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب قال يا رسول الله إني رأيتك فعلت شيئا لم أعهده عليك من قبل الحديث ذا يوضح كل المسألة قال وما هو؟ قال صليت الصلوات كلها بوضوء واحد بوضوء واحد فقال النبي عليه الصلاة والسلام عمدا فعلت عمدا فعلته. إذا معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلاة كلها به بوضوء واحد. صح الكلام. لكن بوضوء واحد لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان على الطهارة من الوضوء الأول. أما إذا حدث إنسان فإنما يشترط لصحة الصلاة هنا رفع الحدث. الأمر الثاني عمر لما قال إني رأيتك تفعل شيئا لم أعهده عليك. معنى ذلك ان عهد عليه أنه يتوضأ لكل صلاة. معنى ذلك ان غالب فعله عليه الصلاة والسلام في الوضوء أنه يتوضأ لكل أنه يتوضأ لكل صلاة. لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هنا لبيان الجواز اي ترك النبي عليه الصلاة والسلام هنا الوضوء لبيان لبيان الجواز وهذه مسألة أصولية في غاية الأهمية. تبين لك فقه الشرع وتبين لك جهل كثير من الناس بهذا العلم وهذه مسألة أصولية طرحها شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرها الإمام الشاطبي في الاعتصام وذكرها في الموافقات أنه لا يصح الاستمرار والمداومة على مستحب خشية أن يظن الناس أنها واجبة وضرب شيخ الإسلام مثالا على ذلك بصورة السجد والإنسان يوم الجمعة في الفجر قال فإن المدومة عليها يظن العوام أنها واجبة وقد رأينا من أسالي ذلك أن من لم يسجد في صلاة الفجر يوم الجمعة سجد التلاوة يظن بأن الصلاة باطلة وهذه رأينها في أزماننا، لذا ينبغي تركها أحياناً كي يعلم العوام أنها ليست واجبة وإنما هي وإنما هي مستحبة. هذا فقه في غاية الأهمية أن يترك بعض المستحب خشية أن يظن بأنه بأنهم من الفرائض العينية. لذلك الشاطبي رحمة الله عليه. بين هذه المسألة في الموافقات أبيّن بيان على أن المستحب قد يترك أحيانا خاشية أن يظن أنه إيه خاشية أن يظن بأنه ذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا ترك الوضوء عندي الصلوات مع أنه كعرة عليه الصلاة والسلام لكن لبيان حينما قال إيه عمدا فعلته قوله عمدا فعلته أي لألا يظن الناس بأنها بأنها صارت واجبة إذا أنت من الفقه إذا ظننت أن العوام سيظن بأن هذه المسألة من الواجبات لأنك مثلا إمام مسجد فتستمر على شيء ما فيظن العوام بأنها, بأنها صارت واجبة فأنت تفعلها أحيانا وتتركها أحيانا أفهم هذا الكلام والطرق هنا عبادة خشية أن يظن الجهال والعوام أنها صارت أنها من الواجبات أنها من الواجبات بل إن العوام يفعلوا بدع وإن تركها كثير من الناس يظن بأنها ترك واجب بل يظن فيه السوء فإن من العوام من يواظب على بدعة صيام أول رجب وهذه بدعة باتفاق أهل العلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام وإحنا ذكرنا وفصلنا هذا بالأمس لم يفعل هذه الأمور فإن شئت فاصم من رجب وإن شئت فلا تصم فإن النبي كان يصوم اثنين وخميس وثلاثة أيام من كل شهر كما في حديث مسلم من حديث عائشة كان رسول الله يصوم ثلاثة أيام لا يضره من أوله أو من آخره أو من أوسطه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم ثلاثة أيام إما من أوله، إما من آخره، إما من، إما من وسطه، والثلاثة أيام هذه بخلاف ثلاثة أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهذه سنة المهجور، وهذا حديث في صحيح الإمام مسلم، وقد بين ابن عبد البر والإمام الشوكاني في نيل الأوطار هذه المسألة، فظن بعض الناس أن ثلاثة أيام هؤلاء هم الذين الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذا غلط. لأن عائشة بتقول كان لا يضر صحيح مسلم من أوله أو آخره أو, أو أوصف إذا هذه سنة افعلها في شعبان كان النبي عليه وسلم يصوم أكثر شعبان افعل ذلك لكن عدم اختصاص أن تخص يوما أول رجل بصيام واضح ويظن الناس بأنها صارت هذه المسألة واجبة ويوصي بعضهم بعضا أن أول رجل يصام هذه بدعة باتفاق المسلمين إذ أنها لو كانت عبادة لشرعها النبي عليه الصلاة والسلام لكن إن وافق أول رجب يوم السنين فأنا أصوم لأنه يوم فوافق يوم الاثنين لكن ليس هو قصد أول رجب كما ذكرنا في قائرة الموافقة والقصد فإذا جاء أوله يوم خميس فأنا أصوم لأنه يوم خميس ووافق أول رجب لكن ليس القصد لأنه أول رجل صح الكلام كمثل النهي عن صوم يوم الجمعة منفردا لكن إذا جاء عرف يوم الجمعة فأنا أصوم لأنه عرف ولكن وافق يوم الجمعة لا ليوم الجمعة وإنما لأنه عرف بدليل أنه لو جاء سبت أو أحد أو اثنين أو أي يوم فأنا أصوم والقاعدة يثبت طبعا ما لم يثبت استقلالا مفهوم الكلام إذا غالب فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوبع عند كل صلاة ادل على ذلك كلام مين كلام عمر لما قال له إني رأيتك تفعل شيء ما عهدناه عليك من قبل معنى ذلك أنه كان يدوم على الوضوء عند كل صلاة حتى ولو كان على وضوء عليه الصلاة والسلام مفهوم الكلام قال هنا فرض الوضوء قال عن أبي المليح عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهول لا يقبل الله صدقة من غلول لأن ما بني على باطل فهو باطل فلو أن إنسان سرق وتصدق حكم الصدقة باطلة لأن أصلا هذا المال إنما جاء من حرام فما بني على باطل فهو فهو باطل رجل آكل أموال الناس وتصدق أو وضع هذا المال في أي شيء صدقة هذه الصدقة غير غير مكبولة صحيح الكلام فما بني على باطل فهو لا يقبل الله صدقة من غلول. قال ولا صلاة بغير ولا صلاة بغير طهور ولا صلاة بغير طهور أي إذا كان على حدث فلو أنه على كان على حدث أصغر فوجب عليه الوضوء ليرفع الحدث، لو كان على جنابة حدث أكبر وجب عليه الاغتسال ليرفع الحدث، فإذا لم يوجد الماء للاغتسال أو الوضوء فينصرف إلى التيمم، لكن لبُد هنا حتى تصح الصلاة إذا كان على حدث لابد أن يرفع الحدث بالاغتسال من جنابة أو بالوضوء من حدث من حدث أصغر، وهذا الكلام عام. ليس في الصلوات المعهودة في الركوع والسجود فقط بل إنه حتى إذا كان في صلاة جنازة وهذا يرد على من يقول بأنه إذا كان سيسبق بصلاة الجنازة الإمام سيسبق بصلاة الجنازة وأنا إن توضأت انتهت صلاة الجنازة فهنا أتيمم ثم بعد ذلك أذهب إلى صلاة, إلى صلاة الجنازة لأن صلاة الجنازة هي دعاء وليس بها ركوع وسجود، هذا كلام غلط هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا صلاة صلاة هذه نكرة في سياق النهي فتفيد العموم عموم أي صلاة فأي ما صلاة لابد لها من إيه لابد لها من طهور فرفع الحدث أكبر أو رفع حدث أو رفع حدث أصور فلو صلى الجنازة وهو على غير وهو على حدث ولم يتوضأ فالصلاة هنا فالصلاة هنا باطلة لكن لو أنه توضأ وأدرك الإمام في أي تكبيرة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فما أدركتم ها فصلوا وما فاتكم فأتم حتى ولو رفعوا الخشبة الجواب حتى ولو رفعوا الخشبة لأنه أصلا يجوز الصلاة عند المقابر على الميت صح الكلام وهو مدفون وليس أمامك لأن أصلا صلاة الجنازة دعاء للميت لذلك النبي في حديث ابن عمر قال أخلصوا له في الدعاء أخلصوا له في الدعاء وهذا الحديث عند الإمام الترمذي وأحمد وهذا يبين أن الدعاء في صلاة الجنازة كله للميت ليس هناك شيء اسمه السالسة للميت والرابعة لأموات المسلمين كلام غلط ما أنزل الله به من الزلطان الناس بتخترع بتألف وصار لا أعلم مسجد يصلي على جنازة إلا ما لازم يقول الكلمتين دول التكبير الثالثة للميت والتكبير الرابع على أموات المسلمين طب النبي كبر خمس تكبيرات على جنازة عند الجماعة إلا البخاري من حديث جابر بن سامرة صلى خمس تكبيرات الخمسة دي كتل من؟ صح الكلام؟ علي بن أبي طالب عند الإمام البخاري صلى بست تكبيرات ثم قال إنه بدري على سهل بن حنيف قال إنه بدري وعند الإمام الدراكتنين بسند حسن أن الصحابة تصلوا على بعض الناس سبع تكبيرات، وصلى النبي على حمزة سبع تكبيرات، وكل هذه إسنادها حسن. طب الخامسة والسادسة والسابعة دل مين؟ لي أنا؟ دل مين التكبيرات هذه؟ مم. واضح. فما في شيء اسمه الثالث الميت والرابعة. هذا دعاء أصلاً هذه الصلاة كلها دعاء دعاء لمن؟ هذا دعاء لهذا الميت بعل الله عز وجل يستجيب لأحد من المصلين فيغفر الله له ويعفو عنه ويتجاوز عن سيئاته نسأل الله ذلك مفهوم هذا لذا قال أخلص له في الدعاء إذا الدعاء الذي في الصلاة يخلص لمن له إذا نرجع للبحث الأول أن كل صلاة يجب شرط في صحتها إذا كان العبد على غير طهارة وجب عليه أن أن يتوضّع واضح كلام هذا وإذا كان على حدث أكبر وجب عليه رفعه بالإغتسال لذلك قال ولا صلاة بغير بغير طهور إذا لا يقبل هنا مسألة أصولية قبل أن أطرحها عليك أولا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا يقبل معنى ذلك أنه إن صلها وهو على حدث حكم الصلاة هنا باطلة صغير الكلام طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال من شرب الخمر وكلمة الخمر كلمة تشمل كل ما يغطي العقل يعني المخدرات تدخل في الحاجز ده لأن مش كلمة خمر وأنا قلت لكده كثيرا إن المصطلحات ينبغي أن تحملها على مراد الشرع، لا تحملها على ما تربيت عليها أنت. فلما تسمع كلمة خمر في الشرع بخلاف كلمة خمر في في العرف هنا، فكلمة الخمر عند الشرع بمعنى كل ما يخامر العقل أي يغطيه. واضح الكلام؟ لذلك سمي الخمار خمار المرأة خمارا ليه؟ لأنه يغطي. الرأس والوجه هذا يسمى خمارا مفهوم الكلام فقول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعون يوم لم تقبل له صلاة أربعون يوما يعني شرب الخمر شرب المخدرات شرب حشيش شرب أي حاجة من هذه الأمور إذا شرب هذه الأمور لا تقبل له صلاة أربعون يوما طيب إذا قال لك هذا الشارب لا تقبل لي صلاة 40 يوما خلاص إذن أنا أعبر 40 يوم مش أصلي لأن ده تحصل حاصل لو صليت هي كده كده غير غير مقبولة فأنا أعبر 40 يوم ما صليش فيقال هنا هذا غلط فيه فرق ما بين لا يقبل في باب المأمورات في باب الأمر وفرق بين لا يقبل في باب النهي معايا معايا معايا كده لا يقبل في باب الأمر بخلاف لا يقبل في باب النهي لا يقبل في باب الأمر ينفي الجزاء الأجر والإجزاء أي إجزاء العبادة فالعبادة باطلة وليس له أجر فإذا صلى بغير طهارة على حدث العبادة باطلا حتى لو كان ناسيا فلو كان ناسيا هو لا يأسم لكن العبادة باطلة وبالتالي ليس له جزاء أي ليس له أجر واضح الكلام أما لا يقبل في باب المنهيات فإنما هي نفي للجزاء أي ليس له أجر لكن لا نفي للإجزاء أي العبادة صحيح مثلا من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعون يوما فيجي يقول خلاص أنا وعد أربعين يوم مش يصلي يقول له لا ده أنت لو ما صليتش هتروح لحتة تانية خالص ترك الصلاة كفر أكبر مخر من ملة ترك صلاة واحدة متعمدا ترك سمع العصر وفضل قاعد الفرج علمتش هو الفرع على فيلم؟ لغاية ما أزن المغرب هو لا ناسي ولا شيء كسلا كسلا مش عايز كسلا حاضر جاي وكلم ده من تركها صلا واحدة ولو صلى الفجر والظهر والمغرب والعشاء كفر كفرا مخرج من الملة كفر مخرج من الملة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم الموضوع خطير جد خطير. تعرف يعني كثر؟ هذه مصيبة، هذه مصيبة. قال النبي عليه السلام: من ترك الصلاة العصر، من ترك الصلوات والله صلاة العصر. صلاة واحدة. مع إنه ممكن يكون صلى الفجر والظهر والمغرب والعشاء، لكن بيقول من ترك الصلاة العصر، فقد حبط عمله. في الأستاذ الجميل ده من ترك صلاة العصر فقط ايه حبط عمله بعض الناس قال لك حبط عمل اليوم اليوم ده وإحنا عندنا في قائلة الأصول ان العموم ان المفرد المضاف يعم المفرد اذا اضيف يفيد العموم يعني مثلا ايه وان عد نعمة الله نعمة واحدة صحيح ولا نعمه ها ردوا الآية فيها نعمة ولا نعمه وإن تعده نعمة لكن أضيفت إلى الله نعمة الله تفيد إيه العموم يعني إن تعده نعم الله لا تحصوها حبط عمله عمله الضمير ده عائد على مين على التارك صحيح كذلك عمل عمل قسم الكلمة كده لاثنين عمل والضمير عمل والهاء دي العمل ده مفرد ولا عموم مفرد عمل عمل عمل ده مفرد صحي الكلام قال حبط عمل ما قال حبط أعمل ونما قال حبط أعمل الضمير اللي هو في الآخر ده عمل له الضمير ده وضيف لعمل يفيد العموم يفيد يعني تعرف يعني والله عندما تعرف مصيبة مصيبة سودة يعني لو لسه جاي من الحج لسه جاي من الحج من حج بيت الله الحرام وصلى الفجر وقرأ الكوان كله من الفجر للظهر يعني هو كم سنها؟ الرجل دقيمن الحج ده من الحج. خلاص كده الكلام. الرجل ده تصحر عشان هيصوم بعد ما تصحر قام الليل. بعد ما قام الليل راح صوب الفجر. بعد ما صوب الفجر عاد يقول أزكار الصباح في المسجد. بعد ما عاد يقول الأزكار فضل يقرأ قرآن لغاية الزهر. ختم المصحف مثلاً. راح مصلي الظهر جي وقت العصر الأزام بيقول الله أكبر يلا يا فلان مش هللي. لك بس الفيلم ده أول مرة يعرض. ده مهم جدا طب يا فلان الناس صلت في المسجد قوم صلي طيب طيب بس عشان بس خلاص ده الفيلم قرب يخلص هوا يا فلان المغرب خلاص المغرب خلاص إن ده فضله فيش. قوم الحق صلي العصر لغاية من الأزان المغرب الزب كفر كفر ومخرج من الله مش أنا اللي يقول كده ده مين النبي على السلام ما بيقول حبط عمله معنى كده أنه كان ليه عمل ولا لا ليه عمل بيعمل العمل ده بقى كله راح أنفق مليون جنيه صدقة وبنا مش عارف ايه وعمل ايه وكلام ده وقط عمين وعمل مواعد رحمنه وحج وعمل ستين عمره وحج تلاتين مرة وختم الكرآن ميت مرة يبقى بيعمل هو بيعمل ما بيقول حبطه عمل يبقى عمل ولا لأ عمل صح الكلام لكن ترك صلاة العصر متعمدا متعمدا مش نائم ولا ناسي لأ تتركها متعمدا إلى أن خرج وقتها الشباب اللي بتيجي تلعب الكرة يا جماعة يلا عشان فيه صلاة صلوا وروحوا يلعب الكرة بس صلوا قدوا الفريدة بس يقول لك تاب بس عشان المطش بس تاب يابني الصلاة بقى خلاص الماتش مش عارف وضل شوي الماتش خلص من هنا والمغرب راح مقزل من هنا ترك صلاة من ترك صلاة العصر حبط الموضوع مش سهل الموضوع مش سهل عارف يعني ايه حبط عمله يعني لو صلى العصر لو ما صلى العصر وتركه متعمد وأزني للمغرب ومات هذا في النار خالدا مخلدا فيها أبدا أبدا حبط عمله وحبوط العمل بالكليه ما هو في حبوط جزئي وحبوط كله الحبوط الجزئي يكون من فعل معصية أو كبيرة زي الرياء واحد صلى بيرائب عمله قرأ بيرائب عمله اعتمر بيرائب عمله حج بيرائب عمله حكم العبادة دي بطلة خلاص حابطة ملوش أجري فيها شكرا خلاص راحت انت مش عملتها للناس خد أجرك من الناس شوف روح للناس خليهم يدهم أجري العبادة دي باطلة لكن اللي عمله مبارح واللي قبل العبادة دي صحيح يبقى دي اسمه حبوط جزئي في حبوط كلي الحبوط الكلي ده ما يكونش إلا لمن خرج عن ملة الإسلام ما فيش حاجة اسمها إن دي تحبط جميع العمل سيئة تحبط جميع العمل إلا إذا كان كفرا كفر مخرج من ملة لذلك قال فقط حبطها إيه عمله لزي قال ولئن أشركت ليحبطن عملك خبارك ده برضو مضم أفرد مضاف عملك أضيف برضو ايه ده العبد العامل ولئن أشركت ليحبطن عملك من ترك سواد العصر حبط عملك شفتوا لئن أشركت ليحبطن الموضوع مش سهل لأن حضرتك تصلي ما تصليش تقول ما... لا الموضوع مش سهل الموضوع صعب جدا صعب جدا اثنم موضوع الصلاة هذه هذه كارثة هذه كارثة هذه مصيبة ترك الصلاة هذه مصيبة وحلت بالمسلمين حلت بكثير من الناس نس الله العفو والعافية نس الله العفو والعافية يعني شوف ممكن تصلي وعبد يعمل معصية وارد وارد العبد فيه إيمان ومعصية والإيمان يزيد وينقص مفهوم لكن يواظب على الصلوات لعل الله يغفر له صحيح كلام لكن تذهب إليه تارك لصلاة هذه مصيبة عظم انتهت خلاص دي ما فيها دي مخلد فيها في النار خالدا أبدا أبدا شوف كذكرت لك قبل ذلك بأن مرأة داعية أخت داعية فا رأت امرأة متبرجة في منامها والمنامات قد يستأنس بها إذا كان هناك في الواقع أدلة شرعية يستأنس تبعا ليست مستقلة بذاتها واضح أن تكون حج بذاتها لكن تأتي تبعا مفهوم زي مثلا مع الضلاب مع في صحيح الإمام البخاري أن رجلا جاءه فقال له بما أحج قال حج متمتع لأن البيع السنة قال له من أمري ما استدبرت وما سوكت الهدف الرجل حج متمتع فرأى في المنام أن آت قال له حج مبرور وزنب موفور قال معباس بيقول له إني رأيت رجل اللي أتيني وقال لي حج مبرور قال سنة أبا القاسم سنة أبا القاسم قال ابن حجر معلقا وهذا دليل على أن المنامات يستأنسوا بها إذا كان في الواقع أدلة صحيحة تؤيدها تؤيدها. لكن المنام نفسه ليس ليس حجة بذاته فهذه المرأة كانت تدعوها دائما إلى الصلاة وكانت متبرجة مفهوم؟ فرأتها في سجن ماتت هذه البنت بنت صغيرة, صغيرة لم تتعدى الواحد وعشرين سنة ماتت رأتها هذه الداعية الأخت هذه في سجن في سجن وهذا السجن فيه من يعذبها فيها من يعذبها ورأتها فيه منظر قبيح قالت ما فعل الله بك أكل هذا بالتبرج قالت لا التبرج كان أهوى فإنه من الصلاة من ترك الإيه؟ من ترك الصلاة واضح الكلام؟ فافهم هذه الأمور هذه مصيدة مصيبة. إياك ثم إياك ثم إياك أن تترك صلاة متعمدا إياك ثم إياك فهنا النبي عليه الصلاة نرجع للبحث ذكرنا بأن لفظة لا يقبل في باب الأمر بخلاف لا يقبل في باب في باب النهي لا يقبل في باب الأمر ماذا يعني؟ نفي الجزاء الأجر والإجزاء العبادة بطلة هفهم هذا الكلام في باب النهي من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوم ده نفي لي للجزاء يعني يصلي أربعين يوم أجرها لا يقبل لكن ما تقولش من يصلي لا ده لابد أن تصلي ولكن أنا أنت هنا أجزاء العبادة بمجرد أسقطت عنك أجزاء العباد لكن أجر لا أجر لها قل لي خلاص منها مش أصلي أقول لك لا ده أنت لو ما صلتش هتروح في حيث خالص لو ما صلتش هتروح في في حيث الثانية خالص مفهوم هذا الكلام يبقى لا يقبل في باب الأمر بخلاف لا يقبل في باب في باب النهي واضح الكلام كده فهنا لا يقبل وذكر هنا ولا صلاة بغير إيه؟ بغير طهور إبقى ده في باب الإيه؟ في باب أمر لأن الطهارة أنت مأمور بيها زي مثلا حديث عائشة لا يقبل الله صلاة, ب... صلاة حائض بغير خمار لا يقبل الله صلاة حائط بغير خمار سؤال وجاوبه على ده هنا نفي للإجزاء والجزاء ولا نفي للجزاء دون الإجزاء يعني نفي للأجر والعبادة بطلة ولا نفي للأجر لكن العبادة صحيحة ها لما أنت حصل عندك إشكال دلوقتي على طول تشوف هو ده أمر ولا نهي لا يقبر الله صلاة الحالة بغير خمار طيب المرأة مأمورة بخمار برطية جذب ولا من هي يبقى ده باب أمره صحي الكلام يبقى إذا كان في باب الأمر يبقى ده نفي للإيه للجزاء ونفي وليه؟ يبقى لو صلت المرأة مثلا زي ما نشوف كده في المساجد ببنطلون وبتشيرت. ها لكن مهزبة شوية ما تغطي شعرها مفهوم الكلام كده؟ صلي ايه ببنطلون كده؟ أو ممكن باسمه ايه؟ باموضة أو تصلي بيه مثلاً مفهوم ذا ويحصل في كثير من المساجد أو في صلاة العيد مفهوم الكلام؟ طب ده خمار ما لا يقبل الله صلى الله بغير خمار الخمار إحنا ذكرناه والله هو التغطية يبقى ينبغي أن تغطي إيه؟ تغطي جسدها صح الكلام؟ فإذا صلت كذلك يبقى هذا نفيه لإيه؟ نفيه لجزاول خلي المرأة مثلا عندها كده زدال في بيتها اسدل ده تاعي الصلاة معلقاء كده ليه الصلاة جي وقت الصلاة وتوبأ وتلبع ترحالة بسان وتصلي بيه ما الكلام كده؟ يبقى هنا الـ الـ الـ لا يقبل جاء في باب الايه؟ في باب الأمر انت على طول كده تيجي تكرأ نص بتشوف ده باب الأمر ولا باب ولا باب نهي. مفهوم كده؟ قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبر الله تعالى جل ذكره صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ إذا أحدث حتى حتى يتوضأ هنا برضو لا يقبل هنا مسألة فلو أني شككت هل أنا مثال أريد أن أصلي العشاء الأهم وأنا شاكك هل أنا أحدست ولا أنا لسه على طهارة المغرب يعني أنا توضأت في المغرب فأنا الآن أريد أن يوصل العشاء هل أنا على طهارة المغرب ولا أنا أحدست فعلت ناقض من نواقض ردوء أنا شك مش, مش فاكر عند الشك رد الأمر للأصل عند الشك رد الأمر ليه للأصل هذه قاعدة في غاية الأهمية الشك قسمين الشك قسمان شك في أثناء العبادة وشك بعد الانتهاء من العبادة انت خلاص صليت انتهيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله صليت خلاص أنا شكك هي الرقعة الأولى دي يا أيمان أنا قرأت الفاتيحة ولا لا دي اسمه شك بعد بعد العبادة لكن أنت في أثناء الراكع الأولى وانت راكع أنا شكيت وأنا قرأت الفاتحة ولا ما قرأتش ده شك أثناء الشك أثناء العبادة يرد للأصل والشك بعد العبادة لا يعتبر لأنه فتح لباب الوسواس تاني الكلام الجميل ده صح الشك أثناء العبادة يرد للأصل يعني أنا بطوف حولين الكعب نسأل الله أن يرزقنا عمرة في بيت الحرام ونسأل الله أن يرزقنا حج بيت الحرام قول أمين. ربك هو الرزاق ما تقولش منين تقولش منين ربك الرزاق ولله خزائن السماوات والأرض فليكن عندك يقين أنه هو الرزاق اضعوا الله وأنتم مو قنون تقولش منين؟ منين دي؟ دي حساباتها كده هنجيب منين؟ وهنعمل ايه؟ طيب هنسوي ايه؟ دي حسابات حضرتك حساب البشر أما رب البشر فله الكدرة المطلقة ويرزقهم من حيث عرف يعني من حيث وليه يحتسب؟ يعني خارج حساباتك خارج حساباتك لو مسكتاب الوراء وقالهم كده هتحسبها؟ لا ده خارج كل الحسابات دي لأن لغ القدرة المطلقة كل أمين نسأل الله ذلك واضح الكلام؟ بنقول ليه أي الشك فأنت بتطوف أنت لسه في أثناء العبادة أثناء الطواف جيت بقى كده فبتقول خلاص جئ جئت عند الحجر مثلا وتبدأ بقى مثلا في الشوط الثالث الله هو ده شوت الثالث ولا الشوط الثاني مفهوم الكلام الثالث ولا الثاني الثالث وعايز أقول لك معظم اللي يطوف بيعمل كده بينسى <تصفيق> لازم بينسى هو ده التالت ولا التاني عند الشك في أثناء العبادة ترد إلى يبقى الأصل إيه؟ التاني لأن التاني على يقين لكن إنت شكك في التالت صح الكلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن عليه ما هو أنت على يقين ده التاني لكن هو ده هي ده التالتة طيب أنا خلصتها ولا دي أنا لسه في التانية يبقى الأعلى ده انت شكك فيه يبقى ترد للإيه؟ للأصل خلاص يبقى التانية مفهوم الكلام؟ انت طفت السبع أشواط وخلاص ماشي رايح تصول الركعتين خلف مقام الرهيم هو أنا طفت سبع ولا ستة لا ده شك بعد لا يعتبر والشك بعد العبادة لا يعتبر وفي أثنائه معتبر صحه كلام؟ الشك بعد العبادة؟ أنت خلصت الصلاة خلصت صلاة العشاء؟ والله أنا مش فاكر هي أنا قرأت الفاتحة لا داعي من هذا الكلام خلاص لأن ده فتح لين لباب الوسوسة غسلت رجليك في الوضوء هو أنا مسحت على رأسي ولا الشك بعد العبادة لا يعتبر إلا إذا قامت القرين القوية هو أنا غسلت إيده ولا ليت إيده نشف هاي دي قرين قوية قامت لكن الأصل غير معتبر عشان تقفل بابلوسوس على إبليس واضح الكلام كده؟ هو أنا مش فاكر هو أنا طلقت مرات الطلقة الثانية ولا الثالثة؟ هي دي الثالثة ولا الثانية؟ الثالثة وريح ها؟ وخد بالأحوط خد بالأحوط صح؟ لا يبقى عندي الشك ترد للإيه؟ الأصل اثنين يا عم الشيخ خد من الأحوط لا مش ينفع واضح الكلام كده يبقى الشك في أثناء العبادة يرد إلى الأصل أنا شاكك هو أنا على طهارة المغرب ولا أنا نقضت وضوء المغرب الأصل إنك على طهارة الأصل إنك على ده الأصل يعني لو دخلت الصلاة وهي دخلت الصلاة بعد ذلك فهي صحيح واضح الكلام فهي, إيه؟ فهي صحيح إن أردت أن تتوضأ فلا كذلك لكن نتكلم في الشرطية نتكلم في الشرطية لأن نتكلم في الاستحباب إن أردت أن تتوضأ ذلك خلاص يقطع الشك باليقين لكن إذا دخل فالصلاة إيه؟ فالصلاة صحيحة والله الكلام كده يبقى عندي الشك في أثناء العبادة هذا معتبر الشك بعد العبادة غير غير معتبر مفهوم الكلام قال عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم يبقى مفتاح الصلاة الطهور وسميه هنا مفتاح بمعنى أن قبولها مغلق قبول العبادة هذه مغلق حتى حتى يفتح واضح؟ وفتحها برفع الحدث فتحها برفع الحدث لذلك قال مفتاح الصلاة مفتاح الصلاة الطهور لذلك مثلا مفتاح الجنة لا إله إلا الله لكن لكل مفتاح أسنان صحيح الكلام والعمل بها والانقياد إليها والإذعان لها واتباع نبيها كل هذه أسنان المفتاح شفت مفتاح من غير أسنان ها؟ حط أجدع مفتاح من غير أسنان يفتح والله الكلام كده فهنا قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير أي أنك إذا قلت الله أكبر فصار هنا يحرم عليك أشياء لا يجوز لك أن تفعلها لأن كل ما ستقوله وما تفعله تعبدي توقيفي لذلك سمع تحريمها لذلك لبس الإحرام ما معنى لبس الاحرام؟ أي أنك حينما تقول لبيك اللهم بكذا صرت محرما صح الكلام؟ صرت محرما فإذا صرت محرما يحرم عليك أشياء ستفعلها حتى وهذه الأشياء قبل أن تحرم كانت مباح مفهوم الكلام؟ لذلك مثلا بعد أن تقول الله أكبر لا يجوز لك أن تتكلم بأي كلام من كلام الناس مفهوم؟ صدر أنت لازم تعمل قصة دي كلها جلزة؟ ترد <تصفيق>